تكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا بالثم الا قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحلكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَنَدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ